وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيث بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم